اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون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 فجعلناه نقفة في قرار مكين ثم خلقنا النقفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما, فخلقنا المضغة عظاما. فكسونا العظام لحما ثمَّ شَأْنَهُ خَلْقٌ أَخَرُ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَالكَ لَمِيتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبَعْثُونَ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 فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَأَعْنَابٌ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالزَّهْرِ وَتَصْبُغُ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 ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون فاذا استويت انت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين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 كلما جاء أمة رسولها كذبوه فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم, وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين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 وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ فَدَرُّهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ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 وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أَفَلَا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما لمبعون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 وَهُوَ يجير وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لَـا قُلْ فَهَنَّا تَسْحَرُونَ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ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 عالم الغيب والشهادة فتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ قُل رَبِّ مَا تُرِينِي مَا يُعْدُونَ رَبَّ فَلَا تَجْعَلْنِ فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّ عَلَيْنَ نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَاضِرُونَ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 إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا يقولون ربنا امنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا إِنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ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 فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الحق لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الكريم ومن يدع مع اللَّهِ إلها آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ لَا بُرْهَانَ له وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا الطعام لا الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا.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 وَقَدْ إِنَّا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ بَاباً مَنْثُوراً أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرٌّ وَأَحْسَنُ مَقِيلَ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِلَ الْمَلَائِكَةُ تَزِيلَ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 وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جمله واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورترناه ترتيلا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 افلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نصرا واذا راو كئ يتخذونك الا هزوا هذا الذي بعث الله رسولا انكاد لا يضلنا عن الهتنا لولا ان صبرنا عليها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 والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخَرَ ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون